الله اكبر الله وبركاته. ويبارك فيكم الله, الله. الله, الله. الله فيكم. كلكم أبو الفضل معكم ولا ما معكم ها؟ يقول أبو أحمد أنا أعرف أنا şey نعم نعم حياكم الله حياكم الله حياكم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبع هداه أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين القلوب وأن يذهب عنا وعنكم نزغ الشيطان وأوصيكم بتقوى الله عز وجل والإخلاص في كل قول وعمل والتراحم والتعاطف فيما بينكم والابتعاد عن كل أسباب الشقاق والاخلاف وأوصيكم بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والمنهج والأخلاق والسياسة والاقتصاد وفي كل شؤون الدين والحياة اعتصموا بحب الله جميعا كما قال الله اعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وأقيموا الصلاة ولا تكون من مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فتاخوا وتلاحموا وتراحموا وتحابوا في الله وتوادوا فيه وتداوروا في الله وتجالسوا في ذات الله تبارك وتعالى بذلك يرفع الله منازلكم عنده وتقوى دعوتكم وتنتشر ويهدي الله الكثير لأيديكم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم من حمر النعم من النعم فقدوا هذا عليكم فقدوا هذا عليكم كثيرا وأوصيكم أن تبلغوا سلامي لأبي الفضل وتقول له الشيخ ربي يؤكد عليك أن تشارك في هذه الدورة بلغوه كلامي هذا وأن يبتعد عن أساب الفرقة وأن لا يعتذر بالمشاغل والشغل فشغلة الدعوة مقدمة على المال والنفس والروح فيجب أن يقدمها أسأل الله أن بين قلوبكم وأن يوفق أبا الفضل للحرص الشديد على التلاحم والتآخي والترابط والتواد في الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> حياكم الله الله يبارك فيك <تصفيق> ولكم السلام <تصفيق> عليكم حليكم الله حليكم الله السلام عليكم ورحمة